بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لتابدون اتخذوا ألمانهم جنة فقدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يخطرون وإذا رأيتهم تعببك أجزابهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قال لهم الله أنا يخفرون وإذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله بروا رؤوسهم ورأيتهم يصدون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 يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تنهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون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 والله قبير بما تعملون